قد على الكمال والانتهاء وقد ورد في القران على ثلاثه اوجه مطلقا كقوله تعالى ولما بلغ عتبه والسماء ايضا ومقيدا بيديه كقوله تعالى ثم السماء الى السماء هل قصد باراده الله ومقيدا بالاياه فكودي تعالى يتسوع على ظهوره فمعناه هو أنه ينبغي حينئذ... العدل والاستقرار وسمعوا ايش؟ بالاستقرار أي قطعها من الثبات فقام ساوي عنده طور فمعناه هو ينبغي والاستقرار استواء الله على عرشه بعده عدل واستقراره عليه عليا والاستقرار وليط بجلاله وعظمته وهو من كتابه الفعلية التي دل عليها الكتاب والسلة والإجباع فمن عدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش اكتوى فمن عدلة السلة ما رواه الخلال في كتاب السلة بإسماء صحيح على شرف البحار عن كتابة من نعمات رضي الله عز وقال صنيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولما فرغ الله من خلقه افتوى على عرشه وكره ابن في, في اجتماع الجيوش الاسلاميه صفحه 34 وقال الشيخ عبد القابض او جيلاني انه مذكور يمينه نقول قول يشكرك قال اني عبد الله انه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل رجل أنتها وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى صنع فيه ولن يفل أحد منهم إنه ليس إنه ليس على العرش ولا يمثل أحداً أيمثل عنده ذلك لا رفع ولا ظهرا سمعنا رحمه الله الباب العاشر استوى الله على عشر وهذا أخص من العلم لانه الله عز وجل عان عال على كل شيء واما الاستواء فانه خاص بالعرش يقال ان الله تعالى علا على, على السماوات ولا يقال انه استواء على السماوات فالاستواء اذن اخص من العلوم ولهذا يقر بعض البدع يعرفون لا معذورا ولا يطربون الاستواء على عرشه. يقول الاستواء في اللغة يطلق على معاني تدور على الكمال والانتهاء. يعني أنه الاستواء كل كل معاني تدور على كمال وانتهاء. وإن كان قد تختلف في بعض الأماكن عن بعض. بما بذات تفسير أو تقييد أو ما شبه ذلك، وهذا ما يسمى بعلم الاشتقاق ومن أحسن ما رأيت في هذا الباب كتاب مقاييس اللغة لابن فارس موجود في ست المجلدات أو سبعه هذا كتاب يذكر لك المادة يقول أفضها كذا وكذا ثم يأتي بشواهض. على هذا وناثع اللي طالب العلم مجامن نرى في التعريفات عند أهل الفقه يقول هذا مشتق من كذا كيف عليه العلم فالسوى يطلق في اللغة على معاني متعدده كلها تدور على الكمال والانتهاء وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجود المتابل الكلام يؤلف وردت في القرآن على بلادة وجود لا في اللغة لأنه في اللغة ورد على أربعة وجود. الوجود الثلاثة التي في القرآن ووجه الرابع أن يكون محؤوناً في الوقت يكون في ذي قولهم استوى الماء والخشبة استوى الماء هذا ما جاء نبيه في القرآن لكنهم السامة باللغة العربية السوى الماء والخشبة مش معنى يعني تساوى تساوى الماء والخشب. مهم من العلوم في القرآن ورد على ثلاثة أوجه الأول مطلق فقوله تعالى ولما بلغ اشده واستوى مش معنى استوى اي حنو فاذا جاءت استوى مطلقة فهي بمعنى الكمال ولهذا يقال استوى الطعام يعني كم ونواجه ومقيده باله كقوله تعالى ثم استوى الى السماء وقد وردت في القران في كم موزع مقيده باله لا مقيده باله او فيما بعد في سوات البقره لا وفي سوات الفسفله في, في سوات البقره ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وفي سوات الفسفله ثم استوى الى السماء وهي دخان فوردت فيما عند القران معدات بالاذى واختلف المفسرون فيها فقال بعضهم ان إن السوا هنا بمعنى قصد باراده رادة قصد إلى السماء وهؤلاء قيدوا قولهم وجهي وجه لفظي وجه النحو الوجه اللفظي قالوا إن السوا هنا رج في إلى وهي اذا كانت بمعنى العلو, بمعنى العلو تعدى الى فلما عدت الى صارت مغممه المعنى تتعدى الى تتعدى معنى استوى استوي اليها اي قصد اليها على وجه كامل و نحن قلنا انها تدور على الكمر والنجاء اي قصد الى السماء قصدا كاملا الوجه الثاني مما يدو به تفسيرهم هذا وجه معنوي قالوا لأننا إذا قلنا السواء إلى السماء أي على إليها لازم من ذلك أن يكون قبل هذا تحت السماء إذا قلنا السواء إليها أنه اليها إليها لازم أن يكون فين خلق الأرض تحت السماء وهذا محارف لانه ما في غلو الله عز وجل وإلى هذا المعنى أي إلى أنه مراد السوائل السماء يقصد إليها ذهب ابن كثير رحمه الله في التفسير أما ابن الجريم فإنه يقول ان السواء هنا بمعنى على بل لأن هذا هو معناها في القرآن كلما عدت فيها الهزر فإنها بمعنى عالى فإنه بمعنى عالى ونقول كما نقول في سار السباة بسوى الله إلى السماء ولا يلزم من ذلك أن يكون السماء فوقه حين خلق الأرض فإن هذا كما في قوله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يلزم أن تكون السماوات أخرى فوقه وهذا اقرب الى ظاهر اللفظ يقول المعنى استوى اليها أي على اليها وصاعد اليها واكتفى وما ومعشفها ذلك. ونقول ان هذا هي امور باسترقها عطولنا فنبطيها على ظاهر لفظها وننزل الله تعالى عما لا عما لا يلق به من كون شيء من مخلوقات فوقه يقول معد و ومقيد في علا كقوله تعالى لتستووا على ظهوره الآلح هذه قبلها شيء يبين معنى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ظهور ايش على ظهور ما تركبون تستو على ظهور معنى تستو على ظهوره يقول معنىه حين العلوم والاستقراء لأن من يركض على البعير أو يركض على السفينة مثلا حاولنا عليه قول لها <تصفيق> <تصفيق> ومستقر ولهذا قال ما تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا لنا هذا وما كنا له مطرمين أي ما كنا مقيتين له لولا أن الله سخره قراءه النبي القران ورد على ثلاثه وجوه مطلق مقيد بالله مقيد بعلى لمنذ الى استواء الله على العرش هل ورد بيله؟ على العرش ما ورد بيله كل المواضع ويساتها في القران النشر في, في العرش كلها وردت في بعلى فاستوى الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته حرم معنى استوى على العرش يعني علا عليه واستقر ان علا عليه فقد لا يتكلم الإنسان الانسان لكن استقر استقر عليه انفرها بعض اهل العلم من أهل مع أنها جاءت عن السلف لكن انكرها قال ما ينبغي أن ينسى الله بأنه استقر على هذا الشيء العرش لأن الاستقرار على الشيء قد يفهم منه حاجة من المستقر إليه وعلى هذا فنقول استوى على العرش أي على عليه على وجه خاص علوًا يلوح بجلاله وهو غير العلو المطلق على جميع المخلوقات ولكننا نقول إذا كان قد ورد عن الثلاث فنقول إنا أننا نأخذ به ولا يلزم من استواء الله العشر من عليه أن يكون الله مستاجاً إليه لا يلزم لأن العرش وكل المفلوطات مكتاجة إلى الله وقد ذكر المقيم في المولية أنه ورد عن السلف تفسيرها بأربعة نعام بمعنى على وبمعنى ارتفع وبمعنى صائد وبمعنى استقر. نحن حرفنا صائد وارتفع لأنه يؤني عنها الحالة يؤني يقول استقر علويا يليق بجلاله وعظمته ليس كالسوائنا نحن على الفلك او على البعير او على السجارة لاننا نحن نحن يدسونا على هذه الاشياء محتاجون اليه ايه تكلالت ولو انها ولو انها مزيت من تحتنا لسقطنا لكن الله عز وجل مستوى العرش وهو غير محتاج إليه بل العرش هو غير من المخلوقات محتاج الى الله ويقول وهو من صفاته الفعليه, صفات الفعلية لانه يتعلق بمشيئته وكل شيء يتعلق بمشيئه الله من صفاته فهو من صفاته لأن الصفات الذاتية رازمة لا تنفق عن الله عز وجل على أن الاستوى من الصفات البلية قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم على العرش وجه الدلالة أن قوله ثم يدل على أن الاستواء كان بعد أن لم يكن خلق من الصواعد اذا كان بعد ان يكون صارت الصفه فعليه لا <تصفيق> لا لا لو شاء الله تعالى لن يسوع على العشرة. لكن الاحداثيه ما تتعلق من اشياء متصف بها دائما إنما هي باعتبار جنس الفعل فإن جنس الفائدة من السفات الذاتية لأن الله لم يزل ولا يزل في حالة نعم لماذا؟ لماذا لأنهم يقولون إن للسواة اللغه العربية سأأتي بنا عن الاستقرار يأتي بنا عن على ذلك ليس من مجرد العرب بل علو الله بانها ما تتم النعمه الا اذا احتويتها على الفل وعلى النعام استواء بس باستقرار اما لو جعلوا عليها في التحيل تسقط ما همتم به يقول الله عليها كتاب والإجماع والاجماع ومن ادله الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استواء وقد ذكر الله تعالى في سبعه موالا من القران ولم تأتي في القران مره واحده برفض الثوب مما يدل على انها حقيقة في العروف خلافا في لمن في الصلاه بالله وصيام شاء عليه ومن ادله السنه ما رواه الخلاد في كتاب السنه بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتاده النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه لما ظر الله من الخلق يعني انتهى منه ولا يعني ذلك ان الله تعالى شغله شيئا عن شيء ولكنه لما انتهى من الخلق فالانتهاء هنا بناء بالنسبة للمخلوق لا بالخالق لان الله عز وجل لم يزل ولا يزل فهارم ولا شغله شيئا عن شيء وبهذا يزول الاشكال الذي أورده بعض الناس على قول الله تعالى سنفرغ لكم ايها يعتقلون فقالوا أن هذا الآية ظاهره على القضي أن الله كان مشغولا عن محاسب استقلال من قبل ولكن ما هذا ليس بصحيح وإن المعنى أنه باعتبار محاسبة هؤلاء نعم صار تجدد المحاسبة وهو من باب, من باب التهديد في قوله سنفر الله من يرتقل قال والوى وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني انه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي وعلى هذا فتكون مدر مجمعة على استواء الله على العصر وقد أجمع اهل السنه على أن الله تعالى فوق عصر ولم يقل احد منهم انه ليس على العصر أجمع اهل السنه اذا قيل اهل السنه ثمنهم آه قال السلفيون نحن أهل السنة وقال الأشعريون نحن أهل السنة وقال الماتريديون نحن أهل السنة وقال بعض الناس كلكم أهل السنة مصالح، ولكن الصواب الذي لا شك فيه أن أهل السنة لا ينتبق إلا على من إلا على المتبعين للسلف. يعني معنى أهل الشيء هو الملازم للشيء، ومن خرج عن السنة بتأويل لم تدل عليه السنة فهو ليس من أهل السنة، فالصواب أنه إذا قيل أهل السنة لا يعنى بهم إلا السلفيون، يعني المتبعين عن للسلف، قال أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عاش ومعلوم اننا لو قلنا ان هذا السنه تشمل الاشعريه والمتردية لو قلنا بذلك لكان ناخذ اجماع هذا الاصغر لان الاشاعر والمطردين ما يقرون باستيراد على العرش ولم يقل احد منهم انه ليس على العرش ولم يقل احد منهم لا يمكن احد ان ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا وشرفات بين النص والظاهر النفس ما لا يحتمل إلا معنى واحد والظاهر ما يحتمل منين هو في أحدهما أظهر وقال رجل للإجمال رحمه الله يا أداعة الله الرحمن على العرش السواء كيف السواء كلمة كيف السواء يحتمل أنه سؤال عن الكيفيه مع الأقارب في ويحتمل أن يكون الاستفهام في الإنكار، مش من الثورة هذا لا يمكن. هذا كذلك ففي هذا الاستفهام هنا يحتمل أنها استفهام على شفيع مع الأقارب في الثورة، ويحتمل أنها انكار بالثورة، يعني بكلمة لها العش العرش خارج خالق العرش الإمام مالك رحمه الله أطرق مالك برأسه حتى على غفو حضاء يعني العرب ثم قال الاستواء غير مجهول يعني مش معنى غير مجهول يعني غير مجهول المعنى بل هو معلوم المعنى والكيف غير معقول يعني ان عصورنا لا تدرك الكيف وليس المعنى أنه لا كيفية الاستواء لها العرش خلاف لمن زعن ذلك لأننا لو قلنا أن المعنى أنه لا كيفية الاستواء صار معناه نفي الاستواء أو نفي الاستواء لأن كل موجود فلا بد لهم من من كيفية فلوك كذلك فإذا قلت لا كيفية لها العرش صار المعنى قال المعنى مثل السواء لكن مراد السلف لطولهم الكيف قال المعقوم يعني أننا نحن لا نعقل هذه الكيفية وإن لا فإن له كيفية لا علمنا إلا الله عز وجل والإيمان به واجب الإيمان بماذا ؟ بالسواء واجب والسؤال عنه بدأ سائقة فيه مع أي سوا بدأ وبنى أراك إلا متريان مما أمر به أي خبر يعني ما أظن إلا متريان والعرب أقول أراك برمي الحمد لله وصلح ما أي ما أظن ها يصلح ما أعلمك إلا مفتجع في هذا التركيز لا أصح لأن... لأن مالك رحمه الله ما يعلم يا سلام هذا الرجل المفتجع وقد وي نحن هذا على قضية ابن الرحمن رحنان شيخ المالك وقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول في باللغة فان معناه الورو والاستقرار وقوله كيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء إلا على العرش بعقولنا وإنما صريح ذلك السمع ولم يرجى السمع بذكر كيفية فإذا عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب التفعنا ابن الوارض يقول المعنى يقولنا كيف وما ما أقول ما ولا بعقولنا إذا كنا لا بعقولنا فإلى أي شيء نرجع الى كتابوا السمع إلى السمع وهل ورد السمع بذكر كيفية لا إذا انتبقى كافية مجهولة لانه انتبقى عن الدليل العقلي والصنة ولهذا قال بعض آخر العلم إذا قال لك الجاهي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل فلا تجاول ما أخبر الله عن نفسه واضح؟ وقال اخر اذا قال لك الجهلي ان الله ينزل الى السماء الدنيا فكيف ينزل فقل له اخبرني كيف ذاته فسيقول لك الذات مجهوله كيفيه فقل له ان الصفات فرع عن الذات فاذا جهلت كيفيه الذات جهلت كيفيه الصفات والامراء الحمد لله نعم نعم <تصفيق> صحيح الاجماع في مجال العقائب مثل اجماع في مجال الحسن <تصفيق> اين لأن الميار في الاجماع اجماع الصحابة والتابعين هؤلاء لا شبروا قولهم في الاجماع نعم <تصفيق> لا هذا من برد التحقيق فمثلا ما قرأ ان الله كان سمع بصيرا وضع اكهامه على عينه وستابته على اذنه او بالعكس وليس معنى انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عليك ان هذه العين وهذه وان الله اذنه لا يريد هذا لكن يجئ التحقيق يجئ مثل قولي انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة القرم والأول الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستوى الله على عرشه على وجه اللائط به على وجه اللائطه واجب لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب تصريفه والإيمان به إذن الإيمان واجب بماذا؟ بالاستوى ولا بالكيف؟ نعم قبل ما انا عن الرسول شو هونا استفاه وما شاء الله الله صلى ما, ما فيدي. عن معناه ان السؤال عن كيفية الاستواء بدعه لانه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يسالون كيف استواء لانهم يعلمون معنى الاستواء ويعلمون انهم لم يدركوا كيفيته لأن الله يقول وراءهم يطعون فيه علم فإذا كنا رامدك وكنا ذاته فلا يمكن مدركة كلها استفادة لأن الكلام عن استفادة أمر عن الكلام بدعة نعم <تصفيق> لا ظاهرنا أن هو عن هذا لان رجل سعى عنه كيفيه وأما الخوض في غدر أسماء رسوله فإن السحابة يسألنا رسول أحياناً عن أسماء الله وصفاته. قالوا مثلاً أين كان ربنا قبل أن يوحق أسماء وقال أبو يذن الله يا رسول الله كيف يحاسبنا؟ الله تعالى ونحن جميع وهو واحد ما عن هذا الشيء؟ لكنهم لكن سؤالهم عن كيفية وأمّا رأيهم في إدراك ما لا هو ما أراده إذا ما لأن هذا كان من ديدا يا الجدة في أهل المالك والأمة كان هو بجانب يمشون على أهل العلم ثم يريدون اي مثل هذه الشبه لفنا ذلك بيدنا ما كانوا يجربوا بالامور الذي على قبل هاي ما لا هم هم مثل هاي اهزم بداعيه مش مولا على الناس هون مثل الكب كذا وكذا عشان هم, هم يشككون في عقائدهم او يحاولون منهم ان يدعوا هذه العقايد ما يفقدوا هؤلاء. هذا, و... هذا بينهم كان. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله والله على عرشه بمعنى العلو عليه لازم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي هذا اللزوم صحيح ها؟ كل شيء على شيء كل شيء على شيء فإما يكون هذا الذي فوق أكبر من اللي تحت ولا أصغر ولا مساوية صح؟ نعم هذا صحيح هذا لزوم عقلي فنقول في الجواب وهذا, وهذا شف بقية الإراد وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنم على الله شف هذا الطاغوت المعول الخارج يمشي عليه كل من أنكروا السكات كل منكر ينكرون يقول يقولون اننا اسباته استزم ان يكون لجسمه ثم يقولون الاجسام متماثله فاذا كان الأجسام متماثله وهذا يستلزم التجسيد لازم ان يكون الله مماثلا للخلق لكن هذا المعول اظنه سبق علينا بيان انه معول لا يستقيم بل معول لا لا يفيد نعم الجواب أن يقال لا ريد أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء هذا حق ولا لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يقبض السماوات بيمينه وكذلك الأرض نعم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والارضين السبع في كف الرحمن كخردله في, في كف أحدنا وعلى هذا فالله أكبر من كل شيء وهذا ليس فيه أي محذور ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي نزه الله عنها هل يلزم في هذا محذور؟ إذا قلنا ان الله أكبر من كل شيء نحن نقول في كل صلاة نقول الله أكبر وإن كان الذي يتبادر في قولنا الله أكبر في الصلاة وفي الاذان أنه أكبر من الكبر والعظمة هل هو المتابد؟ لكن نعى ذلك أيضا هو أكبر من كل شيء حتى بذاته نعم، والدليل على هذا ما عشنا إليه قبل قليل. والله عز وجل فوق العرش وليس محتاجا إلى عرش كما سبق. ليس محتاجا إليه. ف هنا إذن ما في ما, فيه ما ولا في محذور وأما قوله إن جسم ممتان على الله فجوابه. أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله أو على الله نفيا أو اثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب ولا السنة اقوال السلف. أليس كذلك دور في القرآن أن الله نفى أن يكون جسما أو أثبت أنه جسم ما تجد عاش في السنة أن رسول أثبت أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم ما تجد هذا في أقوال السلف ما تجد هذا ما حدث القول في الجسم إلا بعد حدوث البدع ولهذا يقول هذا ليس بموجود وإطلاقه من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف وهو من الفاضل المجملة التي تحتاج إلى تفصيل لأم كلمة جسم إذا قلت هل لا جسم ولا لا يحتاج إلى تفصيل فنقول اولا اما بالنسبة للفظه فلا نلتزم بالاثبات ولا بالنفي. لماذا؟ لعدم وجود ذلك ما ورد ان الله ولا نفاه فحقنا ان ننسك عما عم امسك الله عنه بالنسبة للمعنى ان نقول ان اريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر وكل جزء منه الى الاخر فهذا ممتنع على الله نحن مثل في أجسامنا بقيه الجسم مفتقر للرأس لو زال الرأس ما لا فائدة من الجسم واضح؟ مفتقرين الى, الى, الى, الى, الى, الى, الى, إلى الأنعى والمعده والقلب والكبد لو ازيلت هذه منا ما بقين بالنسبه لرب عز وجل ما يمكن أن يكون هكذا ما يمكن أن نقول إن الله جسم بهذا المعنى أبدا لأن ذلك يستلزم الحدوث والنقص العظيم ويستلزم أن للخالق خالقا أحدثه وإن بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به لأنك لو لم تصف الله في هذا الاتهاد معناه أنه ليس بموجود. لو قلت ليس قائما بنفسه ولا متصلا بالصفات إذن هل يمكن ان يكون موجودا لا بل هذا كقولهم ان الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمينه ولا شماله ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم والشكون لا شيء فانت اذا امنت بالله عز وجل بان بذات مقتصرة بالصفات اللائقة بها، فهذا هو الحق. ولا يزم على هذا الشيء الباطلة شير شير من الباطل في أبدا هنا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. فيه نعم. غير نعم يعني لكن هذا المعنى ثابت بأن الله, بأن الله تعالى قائم بنفسه متصف بالصبات اللايقة به إلا نثبته إذن نثبته لكن لا على أنه مصر على بسة. لكن المسأل ان نقول أنه جسم هذا ما نقول إينا. ما نقوله تحاشئ لللفظ لأنك لو قلت أن الله جسم أول من الجسم كما تعرف مهم لمعنى باطل وكل شيء يوهم معنا باطلا فالله لا يتصف به هنا نقول نحن من على, على الله نقول ان الله لكن هو الله ليس بجسم يعني يعني ما له ذات تتصل بالصباعات ولهذا حقيقة الامر عند هؤلاء المعطلة ان الله عز وجل ما هو الا معنا من المعاني فقط وليس ذات يسوى العرش أو ينزل أو يأتي للفصل بين عباد كل هذا ممتنع عنده ولهاري يفسرون السواء بالاستيراء ويفسرون النزول بنزول الأمر ويفسرون التاني ليوم القيامة وما أشبه يصفون في تاني أمره ومع أشباحه ما ينصبون بالتناقض بارك الله فيك لأننا نقول إن تحاشينا هذا اللفظ لعدم وروده فقط وإلا حقيقة الأمر أننا إذا اردت المعنى جسم أي أنه قائم بذاته متصم بالصفات فنحن نقول له جسم بهذا المعنى لكن ما ما نثبت اللفظ فقط نتحاشاه لعالم وروده وأنت إذا اردت بالجسم هذا المعنى فهو جسم بهذا المعنى إلا أننا لا نتلفظ به فنتحاش اللفظ أما في المعنى فنؤمن بهذا وهو ينكر هذا الشيء ولهذا يقولون ان الصفات ما تقوم إلا بأسلام فيجب أن ننكر الصباح كما هو طريقة بعض المعتزل من الغلاك نعم نعم وهي نعم هذا نعم نعم نعم وهذا كل واحد أكبر من الثاني الخردة لبى نسبة زيادة للأرض نعم يعني من تكون الكرسي في نسبة العرض حلقة قتلة ثلاثة لكن السماوات السبع كخردة في يد أحدنا يعني تقول نسبة الخردة على يد الكف مولاد من هذا المهم أن نعرف من هذا أن الله أكثر من كل شيء وأما نقول نسبتها نسبة, نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة في ثلاثة من الأرض وهذا معناه إن الكرسي نسبة كبره الى استمعه السبع أكبر من نسبة كبر يد الله إلى الخضرة هذا ما يحلم بل نقول إن إنه, أنه يدل على أن الله أكبر من كل شيء نعم. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وضاطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفياً أو إثباتاً ممتنعا على الله لأن كل لفظ يحتمل معنى باطلاً فإنه لا يجوز لا يجوز إثبات الله على سبيل الإطلاق لا يجوز إثباته لله على سبيل الاطلاق ولا نفيه على سبيل الاطلاق ومن هذا صفة المكر مثلاً لو قلت هل الله ماكر ان قلت نعم أخطأت وإن قلت لا أحقق وإن قلت ماكر بمن ينكر به وبرسله أصبت أين قال وهذه اللوازم التي يذكرها يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله النفسي من صفات الكمال هذه اللوازم على نوعين الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعه على الله نعم مثل إذا قالوا إنه يلزم من سواء العرش أن يكون ذاتا متميزة مثلا تستوي وتنزل وما أشبه ذلك وش نقول بهذا اللازم نقول هذا اللازم حق هذا اللازم حق لو قالوا إنه يلزم من كلام الله تعالى إذا قلت منه بحرف وصوت يلزم أن يكون مسموع أن هذا الكلام مسموعا خارجا من ذاته هذا حق ومش المعنى؟ هم يقولون هذا ممتنع لأنه يلزم قيام الحوادث بذات الله وقيام الحوادث بذات الله ممتنع فهذه اللوازن نقول إذا كانت هذه اللوازن لا تنافي ما يجب الله من صلاة الكمال فإنها فإننا نلتزم بها ولا, ولا حرج الثاني لوازم فاسد التنافي ما وجب لله من الكمال فهذه إيش باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة إلى آخر إذا ذكروا إذا لوازم قالوا هذا اللازم باطل فإننا نبين لهم أن هذا اللازم لا يلزم مما أثبته الله لنفسه لأن كل معنى يليق لا يليق بالله لا يمكن أن يكون لازما لشيء مما أخبر الله به عن نفسه عرفتم مثلا إذا قالوا إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون جسما والأجسام متماثلة ماذا نقول نقول لا يلزمها لأن, لأن من الأشياء ما يكون صفة ويوصف ووصفه يوصف ووصفه قولا تقول هذا اليوم حره شديد والحر صفة والذات صفة فلا من الصفة أن, تكون أن لا تكون قائمة إلا بجسم ثم نقول لهم على تقدير أنها لا تقومل بجسم فمن يقول أنها جسم نعم فكل لازم يكون باطلا فإنه لا يمكن أن يكون لازما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلة لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا فإن قال قائل اذا فسرتم مستوى الله على العرش بعلوه عليه اوهم ذلك ان يكون الله محتاجا الى العرش ليقله وهذا واردوا إذا اذا من استوى العرش يعني علوه عليه واستقراره عليه فهذا يوهم ان الله محتاج الى العرش ليقله كما اننا اذا استوينا على السرير فاننا محتاجون اليه فالجواب أن كل من عرف عظمة الله وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لا يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وأظن هذا واضح الحمد لله أنه مستوى بدون حاجة قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرش باسئلائه عليه كما تسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم هذا الان محط العراق بين السنة الجماعة وبين المعطلة المعطلة يقولون استوى بمعنى استولى واهل السنة وجماعة يقولون استوى بمعنى على هل يصح تفسيرهم استوى بمعنى استولى لا يصح لأننا نقول لهم اولا ما دليلكم على أن الاستواء ياتي من معنى الاستيلاء وش الدليل سيقولون عندنا شاهد من اللغة العربيه وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف او دم مهراق وش معنى استوى العراق استولى عليها فانتم فما جوابنا على ذلك جوابنا على ذلك أن أولا قائل هذا البيت مجهول وإذا كان مجهولا هل يحتج به ما نحتج به يجوز أن يكون واحد من هذه العفاريت المعطلة صنع هذا البيت وقال هذا الشيء نعم هذا واحد ثانيا نقول إننا نمنع ان يكون استوى مع العراق نمنع ان يكون متعينا انه بمعنى السولى اذنال جاء الاستوى العراق يعني على عليه لكن علوا معنويا علوا معنويا ثالثا ان نقول على فرض ان نستوى في هذا البيت بمعنى السولى فاننا فسرناه به لأنه لا يمكن أن يكون استواء عليه كاستواء الانسان على السرير العراق مساحة كبيرة يمكن يجي واحد يركب عليه ولا ما يمكن لا يمكن فعلى كل حال بطل استدامهم بهذا البيت فإذا بطل استدامهم بهذا البيت رجعنا إلى معنى الاستواء ووجدنا أن الآيات السبع كلها ما جاءت في آية واحدة بلفظ السوداء لا يمكن أن تكون من لوازم من الكتاب والسنة ومن ظن أنها لازمة لها فهو ظال ويأتي ان شاء الله فضيتها نعم فإن قيل هل يصف تفسير استواء الله على عرشه باستلعه عليه كما فسره به المعطلة قالوا استواء على العرش يعني استولى على العرش جزالة الله قال ابن القيم إن زيادة اللام في استولاء عند هؤلاء كزيادة النون في حطة عند اليهود اليهود قلعهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا على أستاههم يحبون وقالوا حنطة ما يبقوا في للآثان يبون حنطه يملون طونهم نعم هؤلاء زادوا اللام كما زادت اليهود النون وقال استوى يعني استولى نقول سبحان الله عليه هذا لا يصح ما ورد في كل المواضع السبعه التي ذكر الله عز وجل في, السلح في السلح ما فيها ولا واحد من المواضع قال الله فيه استولى فكيف يمكن ان يفسر استوى بمعنى استولى ولهذا نقول فالجواب لا يصح وذلك لوجوه منها قول المؤلف منها يعني أن هناك وجوه أخر داخل ما ذكرها منها أولا هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي لماذا لا تمنع مثل اللوازم اللي مر علينا إذا كان الله قد سوى حقيقه العرش فإما ان يكون العرش أكبر فاما يكون أكبر من العرش أو بدونه أو مساوي الله وقلنا إذا لازم أن يكون أكبر من عرش فلا محذور في ذلك ليس في المحذور اطلاقا لأن الله أكبر من كل شيء فاللوازم سواء في هذا الباب أو في غيره التي يلزمها هؤلاء المبتدئه لآل السنة إذا كانت حقا تلزم من النص فإنها تكون حقا لأن اللازم من الحق حق. والله عز وجل بكل شيء عليم والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فما لزم من كلام من كلام الله ورسوله، فإنه حق، بخلاف اللوازم التي من كلام البشر، اللوازم من كلام البشر ما تعتبر ملزمة لهم، ولا دالا عليها كلامهم، لأن الإنسان قد يقول القول. ولا يشعر بما يلزم عليه من اللوازن عرفتنا يا جماعة اللوازن يعني يلزم من كذا كذا وكذا نقول إذا كانت اللوازن هذه بالنسبة لكلام الله ورسوله حقا وتلزم فهي حق ونقول بها ولا حرج علينا أما, أما إذا كانت اللوازن لا تلزم فإننا نقول ما نلتزم به مثال ذلك يقول هؤلاء, هؤلاء المبتدع وامثالهم إذا اثبتم أن الله يفعل فعلا قائما بنفسه لازم من ذلك قيام الحوادث به وما قامت به الحوادث فهو حادث يعني إذا اثبتم أن الله يستوي استواء فعليا على العرض. وأنه ينزل نزولا فعليا إلى السماء الدنيا وأنه يأتي اهتيانا فعليا للقضاء يوم القيامة وأنه يضحك ضحكا فعليا وأنه يتكلم بصوت وما أشبه ذلك إذا قلتم هذا لازم أن تقوم الحوادث بذات الله ويلزم من قيام الحوادث بذات الله أن يكون حارثا فالطلال هنا عندنا لازم اللازم الأول يلزم أن تكون الحوادث تقوم بذات الله ماذا نقول بهذا اللازم نلتزم نقول لا مانع لا مانع من أن الله يفعل ما يريد يأتي وينزل ويستوي ويضحك ويعجب ما أشك هذا يلزم من قيام الحارث به أن يكون حارثا يلزم من قيام الحارث به هم يقولون كذا أن يكون حارثا نقول هذا إلزامكم إيانا به لا يلزمنا فإن الحوادث أفعال متجددة تبع حكمة الله عز وجل أما ذات الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزل موجودا فالحاصل أن اللوازم إن كانت حقا وأنها تلزم من كلام الله ورسوله فما الواجب علينا الواجب لاستثامها هو لأن كلام الله حق وهو عالم عز وجل بما يلزم من كلامهم أما إذا كانت لا تلزم فإننا نردها ولا نبطل بها كلام الله هم العابد بالله يلزمون أنفسهم ويلزمون أهل السنة في هذه اللوازن الباطلة لأجل أن يبطلوا بذلك كلام الله يقول ما يمكن ينزل لأن هذا فعل والفعل ما يقوم بذات إلا وهي حادثة والله عز وجل منزه عن الحدوث فيجب أن نؤول النزول إلى نزول الأمر مثلا إلى نزول الأمر وهكذا المجيء والإسيان وما أشبه ذلك كل بناء على هذا اللازم الذي اعتقدوه لازما وهو ليس بلازم يقول وإن كان باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة ومن ظن أنها لازمة لها فهو باطل نعم اكيد نعم ان هو ضروري صحيح صحيح ان الحوادث ما تقوم الا بحدث لا لا ما هو لا لا مو صحيح نعم هو صحيح لان الحوادث افعال تتجدد ولا ولازم من تجدد الافعال ان يكون الفاعل كذلك الان ولله مثل الاعلى عندما ام تفعل فعل هل يلزم أنك حادث عند فعلك هذا الفعل أو من قبل؟ لا لا أبدا ما يخالف لكن هل يلزم أنك حادث من الآن ولا من قبل؟ فوجود الله عز وجل سابق على حدوث الحوادث هذه وهو أزلي فلازم أن نقول ما, ما تقوم الحوادث إلا بحادث تقوم الحوادث أزلي ولا مانة طيب إذن أحط بالكم القائد المفيدة هذه كل لوازم يلزمنا بها أهل البداء لأجل أن نرجع عما أثبتناه من سباة الله تسبيلوا هالي. إن كانت اللوازم لازمة حقا فإننا نلتزم بها ونقول إنها حق ولا تنافي كما الله وإن كانت لا تلزم نفينها وقلنا هذه لا تلزمنا وقولكم إنها تلزم هذا جبين على جهلكم وضلالكم طيب قال قائل ما تقولون في لازم القول هل هو قول ولا لا هل تقولون في لازم القول أنه فإنه قول يعني مثل اذا لازم من قول انسان شيء من الأشياء هل تضيفون هذا اللازم إلى هذا القائل يعني مثلا إذا لزم من قول المعطلة انهم ينكرون أنه ليس موجودا يعني إن كان الخالق مرة هل, هل يلزمهم ذلك؟ اذا إذا قالوا أن الله عز وجل لا يمكن أن نصفه الصفات الزبوتية لاننا لو أفضلنا له الصفات شبهناه بالموجودات لو قالوا هكذا قلنا هذا يلزم أن تشبهه بما هو دون الموجودات نعم بالمعدومات والمعدوم منقوص وليس بالشيء فإذا قالوا لا نصف بالوجود ولا العدم قلنا هذا أقبح لأنكم شبهتموه بالممتنعات هل هذا لازم يقول العلماء إن اللازم إن كان من قول معصوم فهو لازم وإن كان من غير قول معصوم فليس بلازم لأن الإنسان البشر قد لا يدرك ما يرزم على قوله من اللوازم وربما إذا ذكر يلزم على قوله كذا وكذا من الأمور الباطلة ربما يرجع واضح؟ وكثيرا من الأشياء كثيرا أو كثير من الأشياء الآن يحكم بها الإنسان بالحكم ثم إذا نوقش رجع لأن يعتبين إنه إنه أن هناك لوازم ما يمكن أن يقول بها هو وهذا هو القول الوسط في نسعة اللازم لازم القول هل هو قول فالجواب الجواب إن كان معصوم فهو قول وهذا لا يكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان من غير معصوم فليس قولا له لأنه قد يكون في تلك الساعة لا يلاحظه ولو نبه له لرجع عن قوله ثان ان تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفه اجماع السلف هذه من اللوازم الباطله التي تلزم من فسر استواء الله بالاستيلاء يقول انت الان مخالف لاجماع السلف فيبوش فيه رخاص اجماع السلف هم رجال حنا رجال لا ما يمكن لأن الإجماع السابق لا يمكن نقضه يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهجع ويتبع غير سبيل نوله ما تولى فأنت الآن اتبعت السابق غير سبيل ثم نقول الآن خالفت السلف الحق اما ان يكون معك أو, أو مع السلف إن قلت مع السلف فقد حكمت على نفسك ولا لا وإن قلت معي دون السلف فهذا أقبح وأقبح معناه إن أنك ضلل كل سلف الأمة مع أن الهدى إنما يأتينا من طريقه فالحاصل أن مخالفة إجماع السلف ضلال وباطلة كذلك يلزم منه من لازم ما وباطلة جواز أن يقول أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوها لانه مستول على الارض فهل بامكان اي مسلم يقول ان الله تعالى خلق السماوات والارض ثم استوى على الارض ها ما يمكن ابدا هل يمكن لاي مسلم ان يقول ان الله مستول على ظهر البعير ها لا ما يمكن إذن هذا لازم باطل ايضا اللازم الثالث الباطل و و وأن... وكون الله يعني و و, و... وجواد ان يقال وهذا لا يقول كمخالفة نعم وككون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والارض يلزم على قوله استوى بما استوى ان يكون العرش حين خلق السماوات والارض ملك لغير الله صح ولا لا لأن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ها؟ ثم استوى على العرش فيكون العرش في هذه المدة ملكا لغير الله لكن حصل حروف طاحنة واستولى الله على العرش ها؟ هذا كلامهم ولهذا أنا أذكر مرة من المرات نتحدث عند عوام وقلنا انهم يقولون المبتدا حكم ثم استولى ثم استولى على العرش سبحان الله يغرب لهم ما انكسوا بقولهم وشلون طيب العرش من هو قبل هذا شوفوا امن فه من هذا امر ما يمكن وهو صحيح الى السنه في في الاستوله نعم يقولون لكن ان على هذا اللفظ ما تلقاه هذه الله أطلق أن أطلقها على الأرض. الكلام أن هذه اللفظة ما تطلق على الأرض. هنا. قال الرابع أن الذين فسروه لا الثالث أن تفسره بالاستراء غير معروف في اللغة فهو كاذب عليها والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن يفسره بما لا يعرفونه في لغته. هذا مهم معروف اللغة العربية المستوى بما نستولى. إذا كان غير معروف والقرآن باللغة العربية معناه أنه لا يمكن أن يرد في القرآن لكنهم قد يقولون لك بل هذا وارد في الكلام العربي الفصيح وقرأ إن شئت قد استوابش على العراقي من غير سيف أو دم من وش نقول نقول هذا البيت لمن مجهود يمكنهم صنعوههم نعم مثل ما يسمع بعض النحويين شواهد نعم ولا ينكر هذا لرجل من بني ضبح دور على راجل في بني ضبح نعم فالحاصل انه ربما هم هم الذين اصطنعوا هذا البيت اذا كان لمجهول فان المجهول فان ما للمجهول مجهول هذا واحد ثانيا على فرض أنه لردل من صميم العرب قبل أن تتغير اللغة هل فيه تليم ما فيه تليم لأننا نقول إن استوى على العراق واضح أنه لا تلمرض أنه جلس عليها وإنما معنى ها؟ أنه استولى عليها وملك وقهر هذا واضح صحيح معروف أن فيها حرب ونزاع وأيضا نقول يمكن أن نكون استوى بمعنى على لكنه علو معنوي لأن العلوة الحصية بالنسبة إلى هذا الم... البيت ممتنة فدل دليل على الانتناع فيفسر بالعلو المعنوي رابعا أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقررين بأن هذا معنى مجازي هم يقولون هذا مجاز استوى بمعنى السولاء هذا مجاز لا شك وأن استوى حقيقة بمعنى على لكنها هنا مجاز عن الاستيلاء وتعرفون النزاع بين العلماء في اثبات المجاز ونفيه إما مطلقا وإن في القرآن فذهب بعض هذا العلم إلى أنه لا مجاز في اللغة مطلقة ومما ذهب إلى هذا بل ممن أيد هذا وله قد ذهب إليه قبله الناس شيخ الإسلام وابن القيم وقد بسط القول عليه في كتاب الإيمان عن شيخ الإسلام وبسط ابن القيم الكلام عليه في مختصر الصواعق. فمن أراد أن يرجع إلى قول هنا تبين له بذلك أنه لا مجال في اللغة، وبالهاء بعض رأي العلم إلى أنه لا مجال في القرآن فقط، وأما اللغة فيجوز أن يكون فيها مجال. ومسألةنا الآن مما في القرآن ولا مما في اللغة؟ مما في القرآن؟ إذا لا يمكن أن تكون مجالاً، لكن هؤلاء المعطلة هم الذين ابتدعوا المجال. وجعلوا من هذا السلاح جعلوا منه إبطالا لكثير من الله عز وجل يقول المعنى المجازي والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور انتبه له الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي وهو ما يعبر عنه في البلاغة بالقرينة ما يمكن نحمل اللفظ على مجازه إذا قلنا بالمجاز إلا بعد تمام هذه الأمور الاربعه الأول الدليل الصحيح ما في الدليل يكون صحيحا المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه فإن لم يوجد دليل ما نقبل ثلاث الحقيقة ثانيا احتمال اللفظ احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة معلوم لا بد ان يكون اللفظ محتملا للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة فإلا ما احسنل نقبل ما نقبل لو قال انسان لآخر خذ بارك الله فيك خذ هذه اشتري لي بها ثوبا اشتري لي بها ثوبا فذهب الرجل واشترى بمئة ريال ثمان مئة خبزة وجاب قال انا قلت لك ثوب وانت في خبز الان قال لي ان الخبز كسوة الباطن فانت عبرت بالثوب مجاز عن ثوب الباطن اللي هو الشبع يقبل هذا ولا ما يقبل ليش ما يحتمل اللغه العربي ما يحتمل ولو أوله هو أنا وأوله نعم أول التأويل قد يكون يعني مقبولا في بعض الأحيان ولهذا قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ما قال لا تجوع ولا تضم لأن العري تعري البدن من اللباس والجوع تعري البطن من الطعام هو اراد ان يحمل هذا على ذاك نقول ما يمكن هذا ما هو مقبول ولا عمر احد في اللغه العربيه عبر عن التوب بالعكس عبر عن الخبز للثوب ابدا واضح لا بد ان يكون اللفظ محتملا للمعنى المجازي ان كان غير محتمل ما ما يقطع <تصفيق> وشي <والسنة. تصفيق> نعم نعم <تصفيق> امم تظن أن اولاد يعقوب لما قالوا لابيهم اسال القريه مني بروحي يوجه على الجدران يقولوا ايش تقولون ها تظن هذا ما حد كل إن يعرف ان المراد بهذا المراد بذلك المعنى الحقيقي اللي ما في غيره ان نسال اهلك اين اين طيب الثالث استعمال اللفظ للمعنى المجازي الذي الدعاه فيه استعمال اللفظ استعمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين فانه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجمله ان يكون محتملا له في كل سياق لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة هذه مهمة يعني لو فرض أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى في اللغة يحتاج إلى دليل يثبت أن هذا الاحتمال ممكن في هذا السياق المعين مثال على يد كلمة يد في اللغة العربية تطلق على النعمة قل لا لا شك في هذا كما قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنويه ذكي نعم وكذلك قال أظن لا لا لا بالمعنى يختد وكذلك قال لابي بكر رسول القرىس التي أرسلته إلى البكر قبل نوبليل بورقة قال لأ يا بكر لو لا يد لك عندي لم أدرك بها لا أجبتك لو لا يد لك عندي يعني ها نعمة ها أو إن عرض المسود عرض المسودة تقوى تطلق من عن النعمة قل لا تطلق لكن هل يمكن أن يراد بالنعمة؟ هذا يمكن أن هل يحتمل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن يكون مراد أن يكون مراد النعمة في هذا السياق لا يمكن فصار هذا هذا الثالث احتمال فوق احتمال أولا أن نقول هذا دليل على أن هذا المعنى يحتمله لفظ اللوح إذا جاء دليل يقول بعد ثاني يطلب كوشو هذا الدليل يدل على احتمال المعنى في هذا السياق المعين لأنه ليس كل كل شيء يحتمل يحتمل اللغة العربية يمكن أن يحتمل في كل سياق. طيب الرابع أن نبين الدليل على أن المراد من المعانِ المجازية هو مدعاه لأنه لا يوجد أن يكون المراد غيره فلا بد من دنيعة التعيين والعجيب أن هذا الدليل كثير من أهل التأويل التزم به وقال هذا هو اللي يقسم هو هنا انك تجيب دليل يدل على ان مراد هذا المعنى اللي عينته نعم مثلا هذا اللفظ يحمل في اللغة عدة معاني منها ظاهر اللفظ منها ظاهر اللطف وظاهر اللفظ هو أولى ما, ما يكون باللفظ ومنها المعنى الذي يخالف الظاهر الذي ادعاه هذا الرجل يقول هذا الدليل يعين ان الكلام يراد به ما له اليه مثلا وجاء ربك يقول وجاء امر ربك يقول جيف دليل ان المرض امره وهن كان امر وجاء ربك وجاء عذاب ربك ل rhy يكلها المراء وجاء ربك وجاء ملك ربك تدري ليش تقول يا أمر ربك فقط فحينئذ ما يستطيع يعني سلمنا ان اللفظ مستعمل في مجازر كما قلت لكن ما الدليل على ان المراد بالمعنى المجازر هو الذي عينته انت وأنت. يجوز ان يكون مراد معنى المجاز غيره فهذا الدليل وهذه الأوجه الاربعه ذكرها ابن القيم رحمه الله لكن يمكن ان فيها بعض الشيء توضيحا انما ما فيه. نمات عليه الكلام شافه المقين اي هو الغالب ان ابن تيميه رحمه الله هو الأصل لكنه المقين يهذب وزين صلى الله وكبرين. نعم انه لا تفسير استواء الله على عرشه باستلائه عليه ان اللفظ يحتمله ولكن يجب ان رد من المكان الرابع يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان هذا دليل على أن ان ما عينته أنت لأن فيه احتمال أن هذا المكان الذي وذكرنا ان أننا لو قال جاء ربك قال جاء هذا ربك الذي بدليل إذا وصلنا إلى الأخير نقول طيب ألا يحتمل أن يكون جاء ملك ربك جاء عذاب ربك نعم جاء نور ربك ونجيب أشياء فنقول جب دليل أبتعين المرات جاء أمر ربك نعم ومثل الذي قال ينزل ربه. ربنا للسماع قال ينزل أمره نقول طيب أن تكون ينزل أمره جب دليل نعم نعم لغة في سرير الملك العرش في اللغة سرير الملك هذا هو معناه في اللغة وإنما ذكرناه لأن هؤلاء المعبثلة لا استوى على العرش استوى له عدة معان والعرش له عدة معاني العرش يطلق على العريش حق العنب ويطلق على كذا ويطلق أبد, أبد دون الأشياء فنقول لهم ان العرش في اللغه العربيه لا يعرف الا بسرير الملك والدليل قال الله تعالى عن يوسف ورفع ابويه على العرش يعني على عريش العنب لا على عرش الملك وقال تعالى ملك السبع ولها عرش عظيم العرش اللي تجلس عليه واضح طيب إذن العرش في اللغه هو سرير الملك وعرش الرحمن عز وجل هو الذي استوى عليه ولكنه لا يلزم من موافقة العرش للعرش أن يكون متماثلي لا يلزم من التوافق في الاسم التوافق في الحقيقة والكيفية وهذا واضح ولا غير واضح واضح ومحسوس أنت لك يد والخط له يد وهما مختلفان ولا متمثلان ها ها ايه اسم لا بأس. لكن حقيقة وكيفية مختلفتان نعم القط إذا أراد أنه يدافع عن نفسه تطلع أظفاره وتكون طويلة لكن أنت إذا قلمت أظفارك يوم الجمعة وجاك واحد يوم في نازعك طلعهم يا ذادي ايه والذرة لا ها الظرة لا يجب المهم إن هذا شيء فالعرش سيارة. الذي استوى عليه الرحمن ليس كالعرش الذي كان... الـ... <تصفيق> أثبته الله تعالى لملك السبع وأما نعم نقول كما جاء في الحديث كان الله تعالى في عناء ما فوقها هو وما تحتوها هو نعم نقول هكذا إذا كنت إذا كنت تتحجي على هذا نقول أيضا السماوات كل ما في السماوات لأنه اين الله كان قبل قبل خلق السماوات وإحنا ما نقول إن الله استوى على العرش بمعنى أنه محتاج إليه لما نقول هكذا نقول استوى على العرش عز وجل عظما وكبرياء وجلالا وليس المعنى أنه محتاج إلى العرش بحيث لو أزيل العرش سقط ما حدثوا بها لنا من السلام وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات عرش عظيم قال الله تعالى لا فقل حسبي الله لا إله له عليه توكل. وهو رب العرش العظيم وأما كونه محيطا بالمخلوقات فمن أين لنا الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى في الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض والعرش اعظم بكثير من الكرسي وهو اعلاها على المخلوقات معلوم لان لان الله استوى عليه فيجب ان يكون فوق كل شيء اولى وثبت ايضا ان الفردوس أعلى الجنه ووسط الجنه ومنه تفجر عن هار الجنة وفوقه عرش الرحمن فوقه او وفوقه روايتين نعم فعلى روايه فوقه يكون فوق آل عنه فوقه بمعنى سقفه يكون سقفه نعم فالله عز وجل له هذا العرش العظيم وقوله واكبرها أكبر هذه المخلوقات التي نشاهد، ومن المعلوم أن الله قادر على أن يخلق أكبر من العرش ألف مرة، وليس العرش كله، ولس العرش أكبر شيء يخلقه الله، لا ما ندري، لكن الذي نعلم من المخلوقات أن العرش أكبرها، كما في حديث ابي الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع. والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات السموات مبتدا والخبر أجار مزور إلا كحلقه السموات كلها السبع والأرضون السبع كحلقة القيت ملقاة في أرض فلات الأرض الثلاث الواسعة والحلقة ماهي يقولون إنها عند الإطلاق يراد بها حلقة الدرع وتعرفون الدرع ها قل لا يا خالق إيه؟, ايه ماذا تعرف من الدرع اذا قل الدرع حلقات الدرع الدرع عبارة عن قميص قميص مزروج من الحلقات منسوج. من حلقات من الحديث يلبسه الإنسان في القتال من أجل أن يتقي به السهام نعم وهو معروف إذا كان تريدون نوريكم مياه يمكن نشرها نوريكم مياه ها؟ موجود إيه كون إن شاء الله نشوف الآثار وما يجيبون لنا ولا نروح ان إن شاء الله نوريكم مياه لا هاي نعم طيب يقول كحلقه ملقاة في ارض فلاه تصوروا الان نسبه الحلقه الى هذه الارض مشتقون لا شيء لا شيء في الواقع وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقه الله اكبر ولهذا وصف الله بانه العظيم العرش العظيم فاذا لا يقدر قدره الا الله سبحانه وتعالى ولا يمكن للنسان أن يحيط به مع أنه مخلوق من المخلوقات يقول قال المؤلف رحمه الله في رسالة عرشية والحديث له طرق المؤلف له رسالة اسمها رسالة العرشية نعم تكلم فيها عن الأفلاك بكلام في الحقيقة تقول سبحان الله هذا الرجل كأنه يعيش اليوم يعني ذاك الأشياء حققها العلم الحديث نعم نعم مطبوعه وموجودة في الفتاوى موجودة في الفتاوى نعم قال والحديث له طرق وقد رواه يقوله المؤلف وقد رواه أبو حاكم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه إذن الكرسي له إطلاقان في اللغة السريل الذي ينام عليه والثاني ما يقعد عليه كالكراس المعروفه ما تقعد للمدرسي وشبه وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه يعني في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض فهو موضع قدميه تعالى قارب عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمي والعرش لا يقدر قدره الا الله عز وجل هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وهل له حكم الراوي نعم نعم طيب هو لا شك انه لا مجال للالتيار فيه انه من من الخبر من الخبريه المحضه ولكن ابن عباس رضي الله عنهما من من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل وعلى هذا فيبقى في النفس من هذا الشيء لكن قبول أهل العلم له وتلقيهم إياه يدل على أنه صحيح فإن السلف أخذوا بهذا الحديث واعتمدوه وفي الكرسي موضع القدمين إثبات القدم لله عز وجل قد صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط لكن اثبات القدمين لا أعلمه إلا في هذا الحديث إثباث القدمين اثنين لا اعلمه إلا في هذا الحديث واما القدم فهو الثابت في صحيح البخاري وغيره لكن مع هذا نقول ان اثبات القدمين لا يعني التمثيل ابدا فهو كاثبات الوجه والعين والذات نعم لا ليس ليس مماثل للخلق نعلم ذلك علم اليقين لاننا نعلم عن طريق السمع بأن الله ليس كمثل شيء ونعلم عن طريق العقل بأنه لا يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق ابدا فلذلك التماثل الممنوع حتى فيما توافق به المعنيان باللف فإن الحقيقة مختلفة نعم ما فيها شيء موضع موضع ما قد وضع يا عماناه أنه, أنه مكان الاجلين ولكن الله يعلم بكيفية هذا. ما نقل بالعرش تمام؟ ما نقل بالكيفية هنا عمان هنا هنا؟ هذا في مع الاول هنا لهذا الأثر هنا قال وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين اهل السنه وهو المحفور عنه وما روي عنه انه العلم فغير محفوظ ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه انه قال وسع كرسيه السماوات والارض وسع علمه السماوات والارض وكان, فيه وكأن هذا التفسير استنادا إلى قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وإلى قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لكن هذا المعنى لم يرد في اللغة العربية أن الكرسي يعني العلم ما ورد وإذا لم يرد في اللغة العربية هو إنما نزل بلغة العرب فإنه لا يجوز أن يحمل القرآن على ما يخالف اللغة العربية لأن لو حملناه على ما يخالفها خرجنا به عن اللغة التي نزل بها وهذه جناية على القرآن وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش أنه أي الكرسي العرش فجعلهما شيئا واحدا يقول إنه ضعيف لا يصف عنه قاله ابن كثير رحمه الله إذا فعندنا عرش وكرسي أيهما أعظم وأعلى العرش وليس وليس شيئا واحدا بل هما شيئان مختلفان والله أعلم نعم والله الله ظن مجنني ده اللي ارى يمر عليه في الكتب القدمين بهذا ال نعم. نعم خالد لا يعقل من عباد العلم ان اقوم من اعماق من العقائد من الاخبار الطير ايه ولها هذا وجه يعني يعني قد يقال ان ان عباد فض الله عنهما لا يمكن ان يعتنق في امر كهذا على الاخبار السريه وان كان قد جاء يهوي عن اخبار بني اسرائيل من, من اخبارهم اما أن يروي عن شيء يتعلق بالله عز وجل فان هذا بعيد هنا نعم اي نعم اي نعم ها كم هو فوق ما ينافي الان السماوات محيطه بالارض وهي فوق الارض هذه يعني معيه الله لخلقه والمعية نعم المعية اختلف فيها أهل القبلة ويعني بأهل القبلة كل من ينتسب إلى الإسلام فمنهم من قال إن المعية تقتضي الاختلاط اما الاختلاط الكامل لأن يكون الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه ان كنت في المسجد فهو في المسجد إن كنت في البيت فهو في البيت, فو في البيت إن كنت في السوق فهو في السوق وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيره وهو مذهب باطل كما سياتي إن شاء الله تعالى بيانه فطلا ومنه من قال إن الله تعالى مع خلقه حقيقة لكنه فوقهم ولا, ولا تتنافى المعيه والفوقية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا وهو إن كان الجمع بين الحقيقة حقيقة العلوم وحقيقة المعيه ومنهم من قال إن المعية نجاز عن العلم والنصر والتأييد والقدرة وما أشبه ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما هو الحق في هذه الاحتمالات الثلاثه أما الذين يقولون إن المعيه معيه اختلاط الذات بالذات، فهؤلاء كفاف. لا لا يصح أن ينسبون أن ينسبوا إلى أهل قبلا. الذين يقولون إن الله حل في عين من الأيام أو في كل الأيام، هؤلاء لا لا نعدهم من أهل قبلا. وإن تسبوا إلى ذلك وإن تسبوا إلى الإسلام فليسوا من أهل الإسلام في شيء. لأن هؤلاء الذين يقولون بالحلول العام أخبث من النصارى الذين يقولون بالحلول الخاص النصارى يقولون بالحلول الخاص أن الله حل في عيسى هؤلاء يقولون أن الله حل في كل شيء حتى في الحمير والكلاب والعيادة بالله وهؤلاء لا يمكن أن نقول إنهم من أهل أو قدلها أو من المسلمين وإن كانوا يدعون ذلك نعم مثل ابن عربي وأشباهه هؤلاء, هؤلاء لا نقول إنهم من المسلمين ولا ان أن نقول انهم من المسلمين وهذا عقيدته في ربهم عز وجل نعم قال المؤلف أثبت الله لنفسه في كتابه أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه المؤلف جعل العنوان المعية لكن عندما أراد نتكلم عليها ما قال إن الله أثبت المعيه لنفسه أثبت أنه مع خلقه لأن المعيه في هذا اللفظ ما وردك إنما ورد أن الله مع خلقه وهذا من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتحرى لفظ الكتاب والسن فيها فيما يتعلق باسماء الله وصفاته لأن هذه اخبار. أخبار عن أمور غيبيه لا تقاس بغيرها في المشاهد فإذا كان كذلك فإن من الأدب أن يعبر الإنسان بما عبر به الكتاب والسنه حتى وإن كان سيعبر بلفظ يخاو